يَا أَهْلَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ منهم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 الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَا أُلَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمَن يَرْتَدَّ منكم عن دينه فَسَوفَ يأتِ الَّ بقمِ يحبهُ يحبّونَ أذَِّ على المُؤمنِنينَ عِزَّةٍ على الكافِرين يجدونَ فيِي سَبَّ يجدَ فيِي سَبَّ وَلَا يَخَافون لَمَتَ لائِم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة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 يَخِذُّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ الَّذِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ أَتَنقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ